a mm -hmm. أبو اليمة أعلن ولاي طول الدهر يا نأس هذا التمائي حطاها وأهل البيت بقى رجائي وبتربة المظلوم ألقى شفائي بالنور أبو الأحرار نوار قمر منه بالنور أبو الأحرار ishq ala sahrna no warqomarna ya sahrna no warqomarna ya sahrna azn your melopiya nahrayat yawmildi tasfa halama min hal شرف وطيب رايه الكرام وتوعب حين رايه نصرنا وتوعب كل حين رايه نصرنا الليله يا عشاق حلا سهرنا نور قمرنا يا حلا سهرنا نور قمرنا يا سهرنا وسجدة بكرة dont want to go madna sa'bna dont want فرح وعياد محلاها ليلة بين عشي الحزين معكم مثيلة قصبا على الحساد نعرض صورنا قصبا على الحساد نعرض صورنا هالليلة يا عشاك يحلى سهرنا نور قمرنا يحلى سهرنا نور قمرنا يحلى سهرنا حسين يا من تريده يمر خسل الدين بالطاف وريده مجد ومجد عماس مجد العقيدة كل ما يمر عشو يعيده هذا شعار حسين نوار بكرنا هذا شعار حسين نوار بكرنا, بكرنا الليلة يا يا حلا سهرنا نور قمرنا يا حلا سهرنا نور قمرنا يا حلا الشعاري سوق معين البطوله والرايد الوجدان يمشي ويدوله خصن غريب بهاي ربنا ورسوله وانا عشقته حسين بن الطفوله وضحبال الامجاد يا حضرنا وضحبال الامجاد يا حضرنا هالليله يا اشياق يا سهرنا نور گمرنا يا احلى سهرنا نور گمرنا يا سهرنا سنين العشق نهدف فرح نوفل إلك باب السعادة لوان سكف طريقي يفلك وصدك يا بن فاطمة يفتح طريقي وأمر دونك لوان أحتسي علق مناهل أمر أهواك يا سيدي حفك فريضة وأمر قربي تطلب مني فلا عشاك اعلى